تذل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربه وأولئك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 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مُحْصَرَةٍ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بنورة وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله وليم الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروة يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أول العلم طائما بالجزء لا إله إلا هو العزير الحكيم إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ إِسْلَامٍ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ وَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ الْحِسَابَ فَإِنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمُتُ مَجْيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَع كل الذين آوتوا الكتاب والمؤمنين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولّموا فإنما عليك البلى. الله بصير بالعباد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش. يوشئ نين النهار يطل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأرض تبارك الله رب العالمين <تصفيق> ادعوا ربكم توروع وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قُلِ دُعُ الله آمِدُ الرَّحْمَانُ أَيَّمَّا تَدُعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاً وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِمَ مِن ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدًا كثيرا وسبحان الله وبحمده وكرته واصيلا بسم الله الرحمن الرحيم الصفات صفّاً فالزاجرات زجراً فالتابيات بكرّاً إِنَّ إِلَهَكُمْ لَواحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقَ إِنَّ زَيْنَ السَّمَاوَاتِ إِنَّا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظاً لِكُلِّ شَيْءٍ مَارِدٌ لا يسمعون إلى المليل أعلى ويغذفون من كل جانب دعورا ولهم عذاب وأصيب إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناه من طين نازب يا ماشر الجن والإنز يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض يا والإنس إن أن تنفذوا من والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان في أي آل تكذبان يرسَنوا عليكم ما شوَى ظمّ من نارٍ ونحاسب فلا تَصِرَان فَبِعِينِي أَنَا يُرَبِّيكُمَا إن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك وأتوسل إليك وأتوجه إليك وأتارع إليك بأسمائك الحسنى والله الذي لا إله إلا هو جل جلاله الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله والمؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله والعزیز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله، الخالق جل جلاله، البار جل جلاله، المصور جل جلاله، الغفار جل جلاله، القحار جل جلاله، الوحاب جل جلاله، الرزاق جل جلاله، الفتاح جل جلاله، العليم جل جلاله، القامض جل جلاله. الباسط جل جلاله والخافض جل جلاله والرافع جل جلاله والمعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العادل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العليم جل جلاله الكبير جل جلاله والحفيظ جل جلاله والمقيت جل جلاله والحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب -uh.> <ال جل جلاله المجيب جل جلاله الواسي جل جلاله الرحيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله البكير جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله البليغ جل جلاله الحميد جل جلاله المصي جل جلاله المميت جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الرحمن جل جلاله القيم جل جلاله الباقي جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المأخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله أنواني جل جلاله المتعالي جل جلاله البغ جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله المنعيم جل جلاله العفو جل جلاله الرزاق جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله الرب جل جلاله المقصد جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله الموني جل جلاله المعطي جل جلاله المانع جل جلاله الله بو جل جلاله والنافي جل جلاله والنور جل جلاله والهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله والعارف جل جلاله جل جلاله جل جلاله هو الله الباحث الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا بلدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد له الأسماه الحسنى والصفات العليا وله المثل الأعلى وله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزي الحكيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير والأول والآخر والظاهر والباطن فهو بكل شيء عليم آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعَنَا الرَّسُولِنَا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَلَاكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى آمَنَّا ربنا مننا بك وباسماكك وصفاتك وما انت به منسوب في علم ذاتك كما هم غير جلال متك وما انت له اهل في عظيم ربوبيتك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 يا عليم السر وأخفى يا قيوم الأرض والسماء اللهم إنا عاجزون قاصرون برآه إليك من الزيغ والزمل يطيعون لما أمرت به من قول وفعل وعمل فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه وتعالى عما يصفون فديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلغ كل شيء وهو بكل شيء عليم يا رب. اللهم فأحينا على ذلك وامتنا على ذلك وابعثنا على ذلك واهدنا لحقائق ذلك يا رب العالمين يا من هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطنون كل شيء والقاهر فوق كل شيء يا نور الأموار يا عليم الأسرار يا مدبر الليل والنهار يا ملك يا عزيز يا قهار يا رحيم يا مدود يا غفار يا علام الغيوب يا مقلب القلوب يا ستار الغيوب يا غفار الذنوب اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك السيد الكامل الفاتح الخاتم المبين ورسولك الصادق الأمين اللهم وآته الفضيلة والوسيلة والشفاعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته الشفيع المرتضاء والرسول المجتبى علي اللهم صل عليه وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد نجيد عدد خلقك ورضاء نفسك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعلى آله وصحبه أجمعين وسلمهم تسليما كفيرا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بكلماتك الطامات وبكتبك المنزلة وبكتابك العزيز وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك يا رب الأرباب يا منزل الكتاب يا سري العساب يا من إذا دوي به يجاب يا رحيم يا رحمن يا قريب يا مجيب يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا هيم يا قن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغناء ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العتاء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم فكالحمد وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر سعادك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك أموعدك مستضاد أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بدمبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور اللهم إني أسألك صحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوام الفكر ونسألك بسر الأسرار المانع من الأضرار حتى لا يكون لنا مع الذنوب والعيوب قرار وثبتنا واهدنا للعلم والعمل زَيَّنَّا مِهَادَكَ بِالْكَلِمَاتِ به الَّتِي بَسَطْتَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْتَلَيْتُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًاكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَتَمَّهُ إني إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ مَامَا قَالِمًا مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا وَجَعَلْنَا مَعَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَنُوحٍ وَوَسَّعْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الله ومن الله وَمَا كُنَّا الله على الله. هَدَانَا اللَّهُ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ اللَّهُ توكنت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا سميع يا بصير يا مؤير يا قدير يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من هو, هو يا, يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن تبارك اسم ربك الجلال والإكرام اللهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق البودية بين يديك اللهم اجعل آلسنتنا رقبة بذكر ونشوسنا مطيعة بعمرك بنا مملؤة بمعرفتك وأرواحنا مكرمة بمشاهدتك وأسرارنا منعمة بقربك ورزقنا زهتم في دنياك ومزيدا لديك إنك على كل شيء قدير يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره ولا يحيا عبد إلا بنطفه وإبراره ولا يبقى وجود إلا بإمداده وإظهاره يا من آنس عباده الأبرار وأولياء المقربين الأخيار في ناجاته وأسراره يا من أمات ما وأقصى ما أدنى وأسعدا وأشقا وأظل وأهتا وأفقر وأغنى وأبنى وعافى مقدر وقوى كل بعظيم نطف تدميره وسابق إقداره ربي أي باب أقصر غير بابك وأي جناب أتمجه إليه غير جنابك أنت العلي العظيم فلا حول ولا قوة لنا إلا بك ربي إلى من أقصده وأنت الرب المقصود وإلى من أتوجه وأنت الحق المعبود ومن ذا الذي يعطيني ومن ذا الذي يعطيني وأنت صاحب الشرمين والجود ربي حقيقي عليا أَلَّا أَشْتَكِي إِلَّا إِلَيْكِ وَلَازِمْ عَلَيَّ أَلَّا تَوَكَّلَ إِلَّا عَلَيْكِ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ مُتَوَكِّرُونَ يا من لي الجل خائفون يا من بكامه وجميل عوايده يتعلق الراجون يا من مسُلطان قهره وعظيم رحمته ببره يستغيث المُضطرون يا من لمسوع أطايه وجميل فرنه من عماه تمسط ويسأل السائلون رب اجعلني ممن توكل عليك وآمن خوفي إذا وصلت إليك ولا تغيب رجائي إذا سرت بين يديك يا قريب يا مجيب يا سميع اللهم إنا طالون فاهتناه وإنا فقراء فاغننا وإنا ضعفان فقونا وإنا مذنبون فاغفر لنا يا نور يا هادي يا غني يا قوي يا غفور يا رحيم اللهم بروح من عندك أيدنا ومن علمك المكنون علمنا وعلى دينك الذي ارتضيته ثبتنا وجعلنا ممن سبقت له منك الحسنى وزيادة اللهم يسألك في الدنيا طاعتك والانفرار عن عاصيتك وفي الآخرة جنة ورؤيتك والسلامة من عقوبتك اللهم أحينا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين طائبين واجعلنا إن السؤال ثابتين واجعلنا من يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا من فزع الأكبر آمين وَصَبِّتْ أقدامنا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَاهْدِنَا بِرَحْمَتِكَ يَا كَرِيمُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَنَجِّنَا بِعَفْوِكَ وَحِلْمِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّنِيمِ يَا طَرْ يَا رَحِيمُ يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ اللَّهُمَّ إِنَّا أَصْبَحْنَا لَا نَمْلِكُ أَنْفُسَنَا دَفْعًا وَلَا رَفْعًا وَلَا طرا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 وأعنا على ما به كنفتنا وأغمنا عن كل شيء بفضلك ورحمتك وجب كسرنا وما فات منا بعنايتك وكرمك وأيدنا بالتوجه إليك بحولك وقوتك يا منك يا قدير يا سميع يا بصير اللهم ما قصر عنهم رأينا ولم تبلوه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك أو خيرا أن تنوطيه أحدا من عبادك فإنا نرغب إليك فيه ونسألكهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي هواني على المخلوقين وأنت رحم الراهمين أنت رب المفترعين وأنت رب إلى من تكلم لا بعيد يتجهمني أم إلى عدو من ملكته أمدي إن لم يكن علي غضب منك كفلا بالي ولكن عفوك أو أعوذ بنور مجيك الذي أشرقت به الظلمات وصل عليه أمر الدنيا والآخرة من أنزل علي غضبك أو يعل علي سخطك لك العمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة ولا إلا بك رب إني يشكو إليك تلون أحوالي توفق سؤالي يا من علقت يا من تعلقت بنطفي كرمه وجميل عوائده آمالي يا, يا من لا يخفى عليه خفي حالي يا من يعلم عاقبة أمري ومالي رب إننا صيتي بيديك بأموري كلها راجعة إليك، وأحبالي كلها راجعة إليك، وأحبالي لا تخفى عليك، وعمومي وأحساني معلومة لديك. قد جلم مصابي، وعظم اكتئابي وأنصرى ما شبابي، وتكدر علي صفر شرابي، واجتمعت على همومي وأوصابي. وأتأخر عني تعجيل مطلبي وتنجيز أعتابي وعتابي يا من إليه مرجعي ومآبي يا من يسمع ويعلم هواجس سري وعلانية خطابي ويعلم ما هي يتهمني وحقيقة ما بإلهي قد عجزت قدرتي وقلت حيلتي وضعفت قوتي فتاهت فكرتي وشكلت قضيتي فساءت حالتي وبعدت أمنيتي وعظمت حسرتي وتساعدت سفرتي واتضحى أكنون سريرتي وسالة عبرتي وأنت ملجأي ووسيلتي وإليك رفع بثي وحزني وشكايتي وأرجوك لتفعي لمتي يا من يعلم سري وعلانيتي إلهي بابك مفتوح للسائل وفضلك مبذول من وإليك منتهى الشكوى وغاية المسائل إله إرحم تم السائل وجسمي الناحنا وحالي الحائل وشبابي المائل يا من إليه رفع الشكوى يا علم السر والنجوى يا من يسمع ويرى يا من هو بالمنظر الأعلى يا رب الأرض والسماء يا من له الأسماء الحسنى يا صاحب التوام والبقاء يا رب عبدك قد غاقت به الأسباب وغنقت دونه الأبواب وتعذر عليه سلق طريق أهل الصواب وزاد به الهم والغم والاكتئاب انقضى عمره ولن يفتح له الى فسيح كالحطرات انقضى عمره ولن يفتح له الى فصيح كالعذرات من ناهل الصفي وانصرمت أيامه والنفس راتعة في مياد الغفلة مدني الاكتساب وأنت المرجون كشفي هذا الهصاب يا من إذا دعي أجاب يا سريع العساب يا رب الأرباب يا عظيم الجناب يا كريم يا وحاب ربي لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكني لا حولي وقوتي وارحم عجزي وفاقتي وقضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري وأنت العالم بسرري وجهري المالك لنفعي وضري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري رب إرحم من عظم مرضه وعز شفاهه وكثر دواوه وقل دواوه وضع فتحيلته وَقَوْيَ بَلَاؤُهُ وَأَنْتَ مَلْجَأُهُ وَرَجَاؤُهُ وَعَوْنِهُ وَشِفَاؤُهُ يَا مَنْ وَأَمَّرَ الْعِبَادَ فَضْرُهُ وَعَطَاؤُهُ وَوَسِعَ الْبَرِيَّةَ جُودُهُ وَنَعْمَاؤُهُ هَا أَنَا عَبْدُكَ مُهْدَاجٌ إِلَى ما عندك فقير أنتظر وجودك ورفتك مذنب أسأل منك العفو والغفران خائف أطلب منك الصفح والأمان أسيء عاص فعسى توبة تمحو ظلم الإصاءة والعصيان سائم باسد يد الفاقة وكلية يطلب منك الجود والإحسان مسجون قيد فعسايفك قيده فيض نقا من سجن حجابه لا فسيح هضرات الشهود والعيان جائع عار فعسا يطعم من شراب التقلب ويكسى من حن الإيمان ضمآن ضمآن وأي ضمآن يتنجج في أحشائه نهيب نيران فعسى تبرد عنه نيران الكرب ويسقى من شراب الحب ويكرع من كاسات القرب ويذهب عنه البؤس والأسقام والأحسان نعم مِنْ بَعْدِ بُؤْسِهِ وَأَلَمِهِ وَيُشْقَى مِنْ مَرَضِهِ وَسَقَمِهِ حَتَّى يَزُولَ مَا بِهِ كَانَ مَا كَانَ هَا أَنَا عَبْدٌ نَاءٍ غَرِيبٌ صَابٌ عن بَعُدَ عَنِ الْأَهْلِ وَالْأَوْطَانِ فَعَسَى يَزُولُ عَنُهَ هَذَا التَّعَبُ وَالشَّقَاءَ وَيَعُودُ لَهُ القرب ويتراء له سلع والنقار فيلوح له الأثن والبان ويناله النطف والإحسان وتعل عليه الرحمة والرضوان يا عظيم يا منان يا كريم يا رحمن يا صاحب الجود والإحسان والرحمة والغفران يا الله يا رب يا الله ويا رب يا الله ويا رب إرحم من ضاقت عليه الأقوات ولم تُعِني الثقلان وقد أصبح مأساً مبلها حيران وأضحى غريبا ولو كان بين الأهل والأوطان من زعيم لا يؤبيه مكان قلقا لا يلهيه عن بثه وحزنه تغير الأزمان مستوعشا لا يأنس قلبه بإنس ولا جان رب هل في الوجود رب سواك فيدعى أم في المملكة إله غيرك فيرجى أم هل كريم غيرك فيطلب منه العطاء أم هل ثمة جواد سماك فيسأل منه الفضل والنعمى أم هل حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى أثم من يحال العبد الفقير عليه أم هل ثمة من تبصد الأكف وترفع الهاجات إليه فليس إلا كرمك وجودك يا من لا منه إلا إليه يا من يجير ولا يجار عليه اهانا كريم لا ينكف عن سواك جواد ام سواك جواد فيسال منه العطاء ربي قد جفاني الحبيب ومللني الطبيب وشمت به العدو والقريب واشتد والنجيب فأنت قريب الرؤوف المجيب ربي إلي من أشكر حالتي وأنت العليم القادر أم بمن أستنصر وأنت الولي الناصر أم بمن أستغيث وأنت الولي الناظر أم إلى من التجي وأنت الكريم الساتر أم من ذا الذي يجبر كسري وأنت القلوب قلعوب جابر اَمَّن ذا الذِي يَنفُرُ ضَيْمًا ذَنبِي وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الْغَافِرُ يَا مَنْ تَنبِئُ مَا فِي السَّرَايِ يَا مَنْ هُوَ الْمُطَّلِعُ وَلَا مَكْنُونُ الطَّمَايِرِ يَا مَنْ هُوَ فَانِعُ عِبَادِهِ قَاهِرٌ يَا مَنْ هُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْآخِرُ بَادِءُ كُلِّ شَيْءٍ اسألك يا ربي كل شيء بقدرتك على كل شيء يوفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء يا من يده ملكوت كل شيء يا من لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء ولا يؤلهه شيء ولا يستعين بشيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا يوجد شيء يا من هو آخذ بناصية كل شيء وبيده مقاليد كل شيء بالصرف أني كل شيء وسهلني كل شيء وباركني بكل شيء ولا تحاسبني بكل شيء ولا تأخذني بكل شيء ويسر لي كل شيء وامل لي كل شيء واعطني خير كل شيء واكفني شر كل شيء يا هوى لكل شيء يا اخرى كل شيء يا باطره كل شيء يا باطن كل شيء وفوق كل شيء ومحصي كل شيء ومبدئ كل شيء يا معين كل شيء وعليم بكل شيء ومحيط بكل شيء غفار بكل شيء وشهيد على كل شيء ورقيب على كل شيء لطيف بكل شيء وخبير بكل شيء وغافر فوانس كل شيء وقائم على كل شيء يا من يده ملكوت كل شيء يغفر لي كل شيء إنك على كل شيء قدير اللهم يا رجاء المؤمنين لا تخيب رجانا ويا غياث المستغيفين أغفنا ويا عون المؤمنين أعنا ويا حبيب التوابين تب علينا وعلى عبادك المسلمين أجمعين جاهي سيد المرسلين وخاتم النبينا المصطفى الأمين حبيبي رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته مصلون على النبي يا ايها النبي نعما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمع